صلاة الجمعة هل هي فرض مثل باقي الصلوات المفروضة أم أنها سنة أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين وأنها ركعتان ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره لقد هممت أن امر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أي تركها أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخمسة أي أحمد واصحاب السنن الأربعة من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه تلك أدلة تدل على أن صلاة الجمعة واجبة على كل قادر عليها وليست سنة والله أعلم